كيف لي حروفي توصف الزاهره هل الهي من هو يعرفها والله باريها حار انسى كيف لي حروفي توصف الزاهره جلاله هي من هي يعرفها والله باريه حار انسير من تمون مي صاببها ابجلالا جاء يمشي بير ما لعادها قبلي بعاق فا من تمور مين صوب أبوها بجلالة جاملها يمشي بيراة مال عادها قبلي بعاق فا يديها الله بيكتابك قالي له الهادي تعطه وترضى شنه يعطي له من ذهب زايل والله من فيضى شنه يعطي له من ذهب زايل والله من فيضى الله الكوب سرعى طاله فاطمه واه تضم هديه ار ممزو بج جلاله جوهرك زو خفيه جوهرك كيف لحروفي توصف عزهره هل الهي منه يعرفها والله باريها حراينسي من تمور مي صوابه هو بجلاله قاملها يمشي بير ما لعادها قبل يضعا فايدها الله بيكتاب قالي للهادي تعطاه وتيرض شنه يعطي له من ذهب زايد والله من فيض الله الكوم ترعطا له تعطي ما وعطم هديه اور مزمو جب جلاله جوهرت كان ذو خفيه جوهرت كان ذو احنا لوني غين ناجي بالايم انت وسال كل محنا لو دهتنا احنا الله نيسال والايام ما لو بمقامي زهرت صد هي مفتاح الوسيله بيها كيرا أحمد تنزل إحنا لو نيب بغي ننعجي ما انت واسأل كل محنة لو دهاتنا بيهم وإحنا الله نسأل أولأيام ما ودتت في مقام الزهرو صايه يا مفتاح حلو سيله يا بيها كيل راحمتنا زين بيها كيل راحمتنا أبيت العارفين يوصلوا عليهم كيف يوصل وجبريل بمقامه لها خادين والعوالي عليها دارة فلاك العوالي أقر نبوهتك النبي بالحرفة طيب الفضل لها اباد لا عارف نو يوصل اعالي وكيف يوصل وجبريل بمقامه لها خادي والعالي عليه دارك لكن العوالي نبوتك النبي بالحارة فاطي الفضل هاية أبد لا عارف يوصل علي كيف يوصل وجبريل بمقامة لها خادي والعوالي عليها دارتك لكن العوالي او اقار نبوتك النبي بالحورة فاطرين <تصفيق> اسواء الله اهل الولاه للمهدي للأئمة هالفعض الله بالبسمة له للبعر فيها كلمة اسواء الله أهل الولاية للمهدي للأئمة الفاضلة بالبسمة له للبعر فيها كلمة يا قالب الولاية يحيضي الهداية وتضوي الى الشيعة يوصل دمي النبوة في جسد الإمام والواسطة البضعة يا قالب الولاية ويضي الهداية وقضي الى الشيعة يوصل دمي النبوة في جسد الإمامة والواسطة البوضعة والواسطة البوضعة والواسطة البوضعة اسوى إله أهل المغلا لنهد لي القابلة سوالنا اهل الولا للمهتين الامل هل فاضلا بالبسملايا اهل الباري فيه كل يا قالب الولايه يا حوي ضياء البدايه او قد الى الشيع يوصل دمين نبور في جسد الامامه والواسط البضعه يا قالب الولايه يا حوي ضياء البدايه او قد الى الشيع يوصل في جسد الامامه والواسطة البوضعة والواسطة البوضعة اسمها بسور يذكر بكم سورة ومن قبل السور بنجيلة مذكورة ايه الزهرة تجلي ربي ونورة فيها العزمة وبنيها والله محصورة ولايتها فارود من رذهب الاولى وبالخرى ولا ما يكمل هالخلق الا بها الزهره ولا ما يكمل هالخلق الا بها الزهره ايه عظيمه بالقدر مجهوله بالحاله ومن خاف القبر تكشف فعل وتبقى تحوي سرعين عرف دايم ولا يكشف سواء بطلعة القائم عظيمة بالقدر مجهولة بالعالم ومن خاف القبر تشفع الظالم وتبقى تحوي سرعين عرف دايب ولا يكشف سواء بطلعة القائم بتوله في يا بالمهدي مصدر من خفاياته ايه اله اسواه في ام فاطمه وياخذ ولايتها بدوله فيه يا بالمهدي مصدر من خفاياته ايه اله اسواه في ام فاطمه وياخذ ولايتها برمه فاطمه وياخذ وعرش الله بكى بالاء وعرش الله يدي خافوا بكى بالاء لطم عيني وروعوني كسروا الذيع واسقطوني لطم عيني Aberwr ochny 福 أَسْقطُني يعَ شُ الله بك